بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آ ي ا ت ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا و أ شركه م ل الهدى يسمعون و ق ا و و ا ق ل ب شركه ن ة مما دعويه ن إ ل و غير آذاننا و ق ربحيه ن ذات مضمون ا ع ت م ا ع ي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 ملائكة فإنا م ا أ ر س و ع ه ك ا ف ر و ن ف أ م ا عاد ا ف س ت ك ب ر و ا ا في ل أ ر ض ب غ ي ر ا ل ح ق و ق ا ل و ا م ن ن أشد م ا قوة و أ ل م ي ر و ا أن ا ل ل ه ا ل ذ ي خ ل ق ه م منهم هو قوة أشد و ك ا م و ا بآياتنا يجحدون ف أ س ل ن ا ع ل ي ه م ر ي ح النابلسي صرصرا ا في ي أ للعلوم ذ ا ا ب خ ا ل ا ا ل ا م ي ه اسماء الله أخزى الحسنى موسوعه ا س د فهديناهم ف ا ت ح ب ا ا ل م ى على ل ا د ا ع ق ة ا ل ع ذ ا ب ا ل ه و كانوا ن بما ك ي س ب و و ن ن ج ي ن ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا وكانوا يتقون و و ي م يحشر أ ع د ا ء ا ل ل ه إلى ا ل ن ا ر ف ه م ي ع ن حتى م ا جاءوها شهد عليهم س م ع ه م و ب ص ا ر ه وجلودهم م ب م الله كانوا ي ع م و و ن ق ا و و ا ل ل ج د م م ل ا ل قالوا أ ن ق أنطق ن ا الله الذي أنطق كل شيء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 موسوعه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ر ب ن أرنا ا ا ل ذ ي للعلوم الاسلاميه ن ن ا ل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 ن ت م إياه ت ع ب د و ن فإن ا س ت ك ب ر و ا ف ا ل ذ ي ن عند ا ب ك يسبحون ل ه ب ا ل ل ي ل و ا ل ن ه وهم ا ر ل ا ي س أ م و ن و م ن آ ي ا ت ترى ه أنك ا ل أ ر ض ق ا أ ن ز ل ن ا ع ل ي ه ا الماء تزت وربت إن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 اعملوا ما ش ئ ت م إ ن ه ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر إن الذين ك ف ر و ا بالذكر لما ا ج ء ه م و إ ن ه ل ك ت ا ب ع ز ي ز لا ي ي أ ت ه ا ل ب ا ط ل م ن بين يديه و ل ا م ن خ ل ا ج ت ي م ن ح ع ي حميد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 والذين لا ي ؤ م ن و ن آذانهم في و ق و وهو ع ل ي ه م م ع ا ل ي ن ا د و ن من مكان ب ع ي د و ل ق د آ ت ي ن ا موسى ا ل ك ت ا ب ف ا خ ت ل ف ف ي ه ولولا ل ك م ة س ب ربك لقضي بينهم ق لقضي ت من و إ ن ه م ل ف ي شك م ن ه م ر ا ب ل س ي للعلوم ي ه ا ا ربك ب ظ ل ا س ل ع ب ي ه وليه ل يرد ع م ا ل س ا ع ة و م ا تخرج م ن ث ن ا ت من أ س م ا م ه ا و م ا ت ح م ل من أنثى ا س ل ا ب ع ل م ه و ي و م ي ن ا د ي ه م أين ش ر ك ا ء ا ل و ا ل ن ا ك ما م ن ا من شهيد و ظ ل ع ن ه م م ا ك ا ن و ا يدعون من ق ب ل وظنوا من ما لهم م س ي للعلوم ا ا يسأم إ ن ن من س ا د ا ا ء خ ي ر إ ن س ه ا ل ش ر ف ي ا س مقنوط ل ئ ن أ ذ ا ه ر ح م ة من م ن بعد ضراء م س ت ل ي ق و ل ن ه ذ ا ل ي وما أ ن ا ا ع ة قائمة و ل ئ ن رجعت ر إلى ب ي إن ل ي ع ل و م الاسلاميه